لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتح Well, وكفى بالله شهيدا محمد والذين معه أشدان ترى أن ركعا سجدا يمتعون Evet. Sí. وَمَثَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ kezr in ahraja shabahu fa azrahu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 ve ecran والقرط تحيد والخليل تحبونها نشكر من الله و وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم